الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلماء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 Inna Kaanan tala Zul-Hakim, Wati Himu Saiyatat, Woman Tatisaiyat, Yauma Idim, Fakadar Rahimta, Wadalikahu Alfa Uzul-Avim. ان الذين كفروا ينادون لمقتل الله اكبر مما قتلكم لمقتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ينقر الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جئتم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُنصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 ikum illa sabila r-rashad wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu mithla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 يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فمازِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَدٌّ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 وقال في العون يا ها ما نبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا كاذبا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 أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 Yedخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لِي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الناس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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَطُولُ الظّعْنُ عَلَى اسْتَكْبَرُوا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 أدعوا ربكم يخفف عنها يوما من العذاب قالوا أولم تكت أتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في طلال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 ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.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 الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم sayadkhuluna jahannama madakhirin allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsiran inna allaha lazu ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا Ajala وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ kum يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا oi, أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ oi, فَيَكُونُ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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما Tum tushirikoon min Duhun illahi Kailu Dallu Anna Kailu Dallu Anna Bel Laman Kuna Min Kablu تُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُونَ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِأَسَمَثْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِن وَمَا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبَطِنُونَ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 ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا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 بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا, قالوا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 وخسر هنالك